you、oh. اصبح بابك ا و ل ه فمن ي أ ت ي ك م الحديث ا ل غ ش ي ة أ ج و ه ي و م ئ ذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلانا و ح ا م ي ة تسقى من عين آ ن ي ة ليس له طعام WHOOD、oh,